في الله خيا جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله خيا جاهد إن كنت تقيا تملكها فاقد الدنيا وتناقي الله مرضيا جاهد في الله خيا جاهد في الله خيا قم الله الباري واستغفر بالاسحار قم ناج الله الباري واستغفر بالاسحار فاضرفك النهر الجارد مع الأشواق سخيا جاهد في الله يخيا جاهد كنت تقيا جاهد في الله يخيا جاهد إن كنت تقيا تملك حفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد في الله يخيا جاهد في الله يخيا وكتاب الله الهادي صاح أعيد أم جادي وجميع الكون يناجي هيا يا مسلم هيا جاهد في الله يخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله يخيا Jahidiyim, kurt ettiği, وتلاقى الله رضيًا جاهد في الله يخيا جاهد في الله يخيا جد بالمال وبالنفسي ان ططم بالثردوسي جد بالمال وبالنفسي إن ططم بالثردوسي فهناك أحلى عوسة للمؤمن بالحنيّا جاهد في الله يخيا جاهد كنت تقيّا جاهد في الله يخيا جاهد إن كنت تقيّا تملك أفاق الدنيا وتلاقى الله رضيًا Cahid fillah la yaghayyid, cahid